هذا ما كنزتموا لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله ثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم